يجوز الاعتكاف في غير أيام رمضان الاعتكاف جائز ومندوب في أي يوم من أيام السنة وليس خاصا بشهر رمضان وإن كان في رمضان أفضل والله أعلم